مهبور وانت البلسم لجراح وآلام يا رسالة من المولة تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام يا نور على نور ازاي مهبور وانت البلسم لجراح وآلام يا رسالة من المولة تعالى محفوظة وعيشة مدى الايام ازاي نسين ولا نقرى ياسين ماشين في الدنيا كده وديسين الكنز قصدنا ومش شايفين مش بس كتاب تدلل وطريق ويحنا عليه ايه مادي وفي عز الزمن وحده صديق يا نور على نور ازاي مهضوم وانت البلسم لجروح والام يا رساله من المولى تعالى محفوظه وعيشة مدى دل A Qurán dödini, a nőrha valya hinnó gombi, van a lévő bárgy albi, ده البلسم لجراح وآلام يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعيشة مدى الأيام